على موقع دي جي جي كيمو <عزف أول> يوسف لما <أوشا> بتبان الحقايق قول فين راحوا الشقايق كله يخلع من الزقايق كله بان وقعت يتبين معنا ادا من فيكم من بعيد واقف يا عاين افرحوا شويه بصوا في عيني هتلاقوا غريضه السنين الجايه عندي كام كلمه مستخبيه واللي جاي اسوء مش بحنيه عندكم حق يبقى من حق تاخده يابا كله مش راجع بقى دول صحاب عرنا دول كلب ضل مش نافع صاحبي مش نافع شيء يوم صار كلهم اسق نار من العذاب تيجي خانة الزكريات تفتح الجرح اللي فات مترسالة في الف شات كله غاب حولوني قاسي حولوني جاني اوضح الحب سكني عنواني وعدي انا مني اللي بكاني مش هخليه يشوفني من تاني اللي شاف بكره يدعي قدرني هو ده زميلي واللي جاي عليا بكره هيجي لي هيقابل شر ويشوف مين السن الاسا نورسن السن بلى اكل العدا ولا امو بلاد داير حار ده دا في مدينه السلام دول حمل يابو الدوله اعلى شادع اسكندريه خالص ضريانا اللي قال قال وتبنك بقى من عندك بالكلام اعتبره خمك متحوار حوار عندك ليكس ديات فضايح واللي جاي غير اللي رايح يلا قابل عدبه يا للخلق احبت الكد عالحرم تلعو جايبت شب ماشيه تلتاتي مش دول اخواتي ماشية بيلفزة ودعوة ملحور لما كن جنبي مصلحة وبس اصرخ القافة كله بيحق والقليت شلت وانزديت حرتي اللي كانوا جنبي ينزلوا النور بكرة تعرفي فرق حبي لما هتلاقي برد حضني سكده ليه معلي ما علي رد متسقطيش هو خانك ولا نير ولا لسه مجدش فرصة دي نهاية اي قصة ما تزعليش اصدع كمات ودي ديابة تدان واللي بيخل مسير ويتخال واللي فات مني بكرة هيجيلي لو قرط راح هيجي فاتدان جئت تتسلي بيك فاتسلى خد مراد ورماك بالسال شفت وفتحكت من اللي انا بشوفه حلوة حكايات وقلت أستان يا ما خبت على اللي من اللي مني استغنوا عني كل سبون في عز هم ما سندونيش الغريب يعمل فيا واللي مني يجوم عليها اللي شفته مش ويا ازاي اعين عيشت انا لنفسي مع نفسي شلت جوايا و اتقطع حسن قلت وسطيك بس انا منسيب احسن لان رغواني همشي و ومش مش عايز منكو خلت بزيادة ربنا و عندكو افتلكو ذكرى من دموع بكرة لما هاو حشكو دي تطمنكو منذ قسو ان الكوماندا سيتو واصل كل حته عاليدين سلطه وعده و اسم درك وخامه فتحنا شركه اسمه جشعر ايعركه علاقه احنا مزه بابا سلطاني البنوه العنبي قشه توزعنا ما اقدر دي له قلنا كسل في الكلام قلم دجنه يا وبال في نقدر دي في ديه طاره يا ابي تركي يا دعام الغاره عصريا على موقع جيرشي في <تصفيق>